لو كان عربا قريبا وتفرا قاصدا للسبعوك ولكن كان عربا قليلا وتفرا قاصدا للسبعوك ولكن بعدت عليهم الشفقه وسيحلفون ب استطعنا لخرجنا معكم قد يهلكون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون يهلكون أنفسهم